prison.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 no are you the ayyis allah ma ma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 اه اسو يا هل اثاك حديث الجنون هل can i i can computer قال الله يا رب الذين моей vre con